يا مَنْ يُذَكرِرون بِأَهْدِ حِبَّتيِ طَبلَ الْ الحَدثُ بِذكِرِهِم وَيطبُ أَعِد الحَدثَ عَلَََّ مِنْ جَنَبَاتِهِ إِنَّحَدثَ عَنِ الحَببُ حَببُ مَلَ أبضُلُ أَوفَضًَا أَنْ حائِهَا قلب إذا ذكر الحبيب يذوب ما زال يضرب خافقا بجناحه يا ليت شعرها التطير قلوب والله, والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك من قرون بأن فاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت تحدث بين جلاسي